فقرّبه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت مرأته في صرّة فصكت وجهها وقالت وقالت عجوز عقيم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 وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى الحين فاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيامه وما كانوا متصررين. وَقَاوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ